أَوَلَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِكُمْ فَمَن يُجِيبُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَمْ مَنْ يَأْتِيكُمْ بِالسَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ